اذ قَالَ الله يا عيسى انني متوفيك انني متوفيك ورافعك الي ومذكرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليي مرجعكم فاحكموا بينكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فعذبوا فاعذبوا مدابا شديدا في الدنيا والاخره وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ نُسْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حى كن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا انا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثُمَّ نَبَتَ جِنٌّ فَنَجَعَلَ اللعنةَ اللهِ على الكاذبين